أَوْلَيْنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَفَمَنْ يَرْعَلَّمْ كُنْ قَوْمَ كَمَنْهُ وَمَا إِنَّمَا Vú, <tos> إنما <تصفيق> التَّنَازُعُ الحساب <تصفيق> جَنَّةٌ الَّتِي يَبْكُونَ <تصفيق> Yeah والذين Olyan, Oh <laughs> الذين آمنوا وعينوا الصالحات أطوبا أقول <تصفيق> I um. Akkor a اذن قال من قلبي One What? One may i feel مثل الجنة التي عيد المتقون فهي من Nem! أيها الإخوة والأخوات